الباب السابع والخمسون ومئتان باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الافساد وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه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 واما الاخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ احدى روايات البخاري قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير اي كبير في زعمهما وقيل كبير تركه عليهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم العظه هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم العظه بفتح العين المهمله واسكان الضاد المعجمه وبالهاء على وزن الوجه وروي العظه بكسر العين وفتح الضاد المعجمه على وزن العدة وهي الكذب والبهتان وعلى الرواية الأولى العظه مصدر يقال عضهه عضها أي رماه بالعظه